قال الذين استكبروا للذين استضيفوا أنحن خددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضيفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا انكفر أن بالله انكفر أن بالله ونجعل له اندادا واسمع الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلا نشي انا قد دينك ترى هل يجدون الا ما كانوا في قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ۖ قَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۖ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تُخْفُونَ يوزع الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا الا من امن وعمل صالحا فاولئك بما عملوا وهم في الغرفات آمنون هو الذين يسعون في آياتنا معاجزين هو الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العداد محضرون قل إني يُؤْتِ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَن أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ